هذا الرد الذي رد به على ابن جريس كما مر تقريره وهو رد مختصر ذكر فيه جمله من المسائل التي اعتقدها على هذا الرجل في تلك الاوراق سواء كانت رساله او كانت كتابا او كانت هي المنحه الوهبيه او غيرها المراد المسائل ذاتها نفسها وكما مر المصنف رحمه الله له رد اخر اوسع من هذا الرد اسمه منهاج تاسيس ولا نحتاج ان ناتي بكل ما ذكره هناك في هذا الكتاب لاننا سناتي عليه ان شاء الله تعالى فنقتصر في هذا الشرح كما ذكرت في الطريقه التي سنسير عليها نشرح فيما يحتاج الى شرح وما لا يحتاج الا ان نقراه ونعلق عليه نبين مراد المصنف رحمه الله والفائده ان تقرا هذا الرد وتعلم الشبهه التي اوردها العراقي والرد عليه تعرف هذا وذاك تجمع بين بين الامرين وكل ما يذكره العراقي ويرد عليه هو رد على كل زائر في كل زمان ليس كلام خاص بي بي بالعراقي ولسه هذه الشبه خاصه به فاذا علمت الشبه ذاتها وعلمت كيفيه الرد عليها هن اذا عرفت كيف تخاطب كل شخص كل زاغ في في هذا الباب وقبل ذا وذا كما ذكرت سابقا ان من تعصن في التوحيد عرفه عرف كيف يرد على على كل شبه وعرف كيف يرد على كل زاغ وانما هذه فيها ممارسه الشبهه ما يكون باحداث ملكه عند الطالب كيف يتعامل مع هذه الشبهه كيف ياتي وينقض هذه الشبهه والا ما سيذكره المصنف رحمه الله كله مكرر فيما يتعلق ببيان معنى التوحيد وان دعوه الرسل والانبياء قائم على ذلك وان المعنى مجمع عليه وان الخلط في الحقائق تصور يورث الخلط في الاحكام المنزله صحيح اذا لم يتصور حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك وهذا قد وقع لا يظن ظان ان ان من انتسب الى العلم ان من انتسب الى العلم لا يمكن ان يخلط لا لذلك استدل انه يسمي دعاء الاولياء يسميه توحيدا ويسميه بغير اسمه توسلا وتشفعا نحوذانه ولو نظرت في القران أن جميع الأنبياء إنما أبطالوا دعوة المسركين وحجة المسركين في كونه ما عبدوا هؤلاء إلا من أجل ماذا إلا من أجل القربة والشفاعة وهي بعين يحكيها ماذا على أن هؤلاء عباد القبور ما طلبوا إلا الشفاعة إلا القربة هي هي حجة هي هي الحجة ومع ذلك طمص الله على, على قلبه ولم يرى أن ما جاء فيه في القرآن كافيا في إبطال هذه الشبه على كل المراد ومع ذلك ونبه إلى أن ما سنمر عليه لابد أن نأتي عليه على عجل إن شاء الله تعالى من أجل أن نصل إلى ردود أخرى ونحن نسعى إن شاء الله تعالى كل رد على العراقي أن نقرأه وبعضه يكمل الآخر وأنت كطالب علم تأخذ الأصول التي يذكرها مصنف هنا رحمه تعالى وتجعلها مدونة لأن سيذكر أصولا وفروعا وسيذكر مسائل تتعلق برده أو بشبهته على مصنفه وي تتعلق بالشبهه التي يريده العراقي او بتقعيد عام ينبغي النظر يكون به بهذا الاعتبار فكيف تستفيد من مثل هذا الرد اهم ما يعتنى به ما يتعلق بالتاصيل وبشرح مراده او مرادي الشيخ محمد رحمه الله تعالى فيما سائته ولعله بالامثله ياتي البيان قال هنا فصل قال العراقي في رسالته اعلم اني ووالدي وجدي هو ووالده وجده بيت علم هذه أولى فعقيدتنا عقيدة السلف هذه ثانية وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد غيره هذه ثالثة وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وعلي وابن القيم رحمههم الله تعالى هذه رابعه بيت علم عقيده السلف وهاتان مهمتان والثالثه نافيده منها والرابعه انا تابع لاقوال الشيخين يعني ما سياتي به كله انما هو فهمه لي كلام لتمي رحمه تعالى اذا قال انا تابع لفلان وفلان يعني لا اخرج عنه عني كل ما سيقرره من الشرك تراه ماذا فهمه من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك كلام ابن قيب رحمه الله تعالى فذكر أربعة تشبيت علم هذا أراد به ماذا؟ إن كان أراد به العلم الشرعي فليس الأمر كذلك لأن العلم الشرعي المراد به علم الكتاب والسنة ولا يمكن أن يأتي آت بدليل بدليل من الكتاب والسنة يكون صريحا في الشركة الأكبر لأن الله تعالى امر بالتوحيد وحرم الشرك حينئذ لا ياتينا اتي يقول ماذا انا مامور بالشرك والا صار مناقضا لدعوه الانبياء والرسل اذا اذا كان المراد بكونه من بيت علم وان هذا العلم المراد به العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخطا ذلك فقد اخطا ذلك وهذا سببه ماذا كما ذكرنا سابقا هو عدم تصور الحقيقه لو تصور ان العلم الشرعي انما هو العلم الدال عليه بالنص كتابا وسنه ان اذا ما سمى نفسه بتا علم ولا نسب نفسه الى ما الى انه من اهل العلم لكن اذا اريد به المعنى الاعم المشهور عند المتاخرين سيما المتاخرين ان العلم هو حفظ المتون الى اخره هذا قد يهتدي وقد يضل صحيح فاين اهتدى حينئذ صدق عليه الوصفان العلم المصلح عليه والعلم الشرعي وان ظل صدق عليه انه على علم لكن ليس هو العلم الشرعي ليس هو علم الشرع قد يقال عالم لكنه عالم سوء صحيح وقد يقال عالم لكنه عالم هدى اذا كلمه عالم في ذاتها في الاصل ليست تزكيه خلاف ما عليه الناس اليوم علامه من باب اولى وامام من باب اولى واوله ان يقال عالم لا يدل على التزكيه وان يكون علامه لا يدل على على التزكيه متى يكون تزكيه اذا عمله اذا عمله ولذلك يسال العبد ربه ان يرزقه العلم النافع علم النافع الذي يجمع بين الامرين اذا بيت علم اراد به ما يتعلق به العلم العام العلم العام هذا لا يسمى علما لا يسمى علما متى يكون علما متى يكون علما شرعيا محمودا هو في ذاته وكذلك محمودا فيه من تلبس به اذا اتبعه به بالعمل والا صار ماذا صار حجه عليه لا له قد مر هذا تقرير فيما فيما سبق ثم فائدة لابن القيم رحمه الله تعالى تؤكد هذا المعنى لالا يقال بان الطعن في العلم والعالم الطعن فيه العلم الشرعي لا ليس كل من طعن في عالم او طعن في طالب علم طعن في الشريعه هذا باطل لم يقل به احد من اهل العلم البتة لماذا لما ذكرنا ان العلماء ان كان موزونا بالشرع فهو العلم الشرع المحمود والا صار حجه على على العبد وما اكثر علماء السوء وما اكثر طلاب العلم الذين ينتسبون الى الى السنه وهم اشد عليه على السنه من الاعداء ودل ذلك على ماذا على ان الناظر ينبغي ان ينظر هنا لا ينظر الى الكلام فقط ولا ينظر الى كتاب مصنف انه على مذهب السلف ونحو ذلك لا لبد ان يجمع بين امرين فان نظر الى كتاب او كلام ووجد انه حق فليزكي الكتاب ولا يزكي الكاتب يزك الكتاب ولا يزكي صاحب الكتاب لماذا لانه الكتاب علم وصاحب الكتاب هو الذي يعمل به بعلمه عين اطلاق العبارات لان تزكي سيبني عليها توجيه الناس الى الى المزكى ان ياخذ عنه الناس العلم بذلك وليستفته وينظر فيه في كلامه وان يقتدى به ويتاسى به فاذا لم يكن اهلا فكيف حينئذ تزكي من ليس اهلا لي للتزكيه لان تزكي هذا تعديل حنيد لا يحل لك ان تثني على شخص لمجرد كلام فقط او لمجرد كتاب او لمجرد راي او فتوى انتشرت إنما لابد أن تنظر فيما يتعلق به بالعمل لا سيء ما في التوحيد لا سيء ما فيه في التوحيد قد يصنف في التوحيد ويصنف في مسائل تتعلق به بالنواقض أو في معنى الإسلام ثم من حيث العمل هو في واد وما قرره فيه في واد آخر قال ابن قيم رحمه وتعالى في الفوائد صفحة 151 أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوم تسبته النفوس وحصلته القلوم ونال به العبد الرفعه في الدنيا والاخره والعلم والايمان العلم والايمان جمع بين بين الامرين ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله وقال الذين اوتوا العلم والايمان الايمان المراد به ماذا ما يتعلق بالعمل قرن بين العلم والعمل لانه قد يؤتى علما ولا يؤتى عملا هذا لم يؤتى ايمانا وقد يكون معه اصل الايمان لكن كمال الايمان لن يتعدى الا بماذا بالعمل ب... بعلمه قال وقوله قارنا بينهما سبحانه في قوله وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله لا يوم البعث وقوله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم جمع بين الوصفين اذا اردت ان تثني تثني على من جمع بين الوصفين أوتي علماً وأوتي عملاً أما مجرد الكلام فلا يكفي أما مجرد الكتاب فلا تكفي فلا تكفي البتة لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة الذي قد ينسب كتاب إليه ولم يكن كاتباً له هذه أطم وأشد بمعنى أن السابقين يكتبون هذا الأصل يكتب هو بنفسه لكن تشعر في الآوينة الأخيرة أنه لا يكتب ليس كل ما تراه في المكتبات أو أجل ما يخرج عن المطابعه قد كتبه صاحبه لا اكثر ولم يكتب على كل قال هنا يجمع بين الامر العلمي والايماني قال هؤلاء هم خلاصه الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العاليه يعني من جمع بين الوصفين بين العلم والعمل ان يريد نكون علما نافعا ثم قال رحمه الله تعالى ولكن اكثر الناس غالطون في حقيقه مسمى العلم والايمان عندهم فساد في تصور معنى العلم عندهم فساد في تصور معنى العالم عندهم فساد في تصور معنى الايمان انه في خلل كذلك حين اذا من جمع بينهما من كان عنده الايمان هو التصديق فقط اين العمل اخرج العمل اذا سيستوي ماذا الجاهل وغيره صح اولا يستوي الجاهل الذي لا يعلم شيئا وانما حقق وصف التصديق في القلب فقط والذي يعمل لا فرق بينهما فاذا كان كذلك حصل عنده فساد في تصور معنى العلم وفساد في تصور معنى الايمان قال ولكن اكثر الناس غالطون في حقيقه مسمى العلم والايمان اللذين بهما السعاده والرفعه وفي حقيقتهما حتى ان كل طائفه تظن ان ما معها من العلم والايمان هو هذا الذي به تنال السعاده وليس كذلك بل اكثرهم ليس معهم ايمان ينجي ولا علم يرفع ايمان ينجي ولا علم يرفع بل قصدوا على نفوسهم طرق العلم والايمان اللذين جاء بهم الرسول ودعى اليهما الامه وكان عليهما هو واصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجه مؤثرب يعني العلم المراد به ماذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون علما ويجمع معه الايمان الذي هو العمل به بالعلم حينئذ يكون ماذا يكون صاحب علم نافع وما عاد ذلك فلا يلتفت اليه ولو حفظ ما حفظ ولو قرأ ما قرأ ولو جمع ما جمع لان العبره بماذا بتصحيح العلم ثم فساد فيما يتعلق به بمسمى العلم وهذا يجعلك تنظر في في حالك وفي من حولك قال فكل طائفه اعتقدت ان العلم ما معه وفرحت به وتقطع امرهم بينهم زبره كل حزب بما لديهم فرحون واكثر ما عندهم كلام وارا وخرص كلام واراء وخرص ارا قال فلان وقال فلان بعض الناس سكت يظن ان العلم قال ابو حنيفه وقال مالك فقط وقد لا يدري ما الادله الداله على كلام هذا وذاك هذا يسمى علما لا هذا يسمى علم رجال اقوال الرجال اما العلم الشرعي هو ان تقول قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الاصلا وتستعين كذلك بفهمك كلام اهل العلم فرق بين ان تجعل كلام اهل العلم اصلا وبين ان تجعله ماذا فرعا نحن لا نحارب ان ينظر طالب في كلام اهل العلم وانما نحارب ان تجعل اصلا الاصل هو الكتاب والسنه تنظر في الايه وتذكر كلام اهل العلم ثم ما وافق الايه تقارن بين القول وبين النص فما كان أقرب لظاهر النص فهو المقدم فترجح قولا بحنيفة لكونه أقرب إلى النص وتارة تعرض عنه وتقدم عليه قول الشافع لكونه أقرب إلى النص هل هذا تناقض؟ الجواب لا ليس بلازم ليس بلازم أن تأخذ كلام حنيفة كاملة كلهم في كل مسألة وفي كل جزئية وإذا أخذت وتركت فقد تناقضت هكذا يفهم بعض الجهل اليوم وكذلك ما يتعلق بكلام مالك والشافعي واحمد تاخذ ما وافق النص هذا هو المنهاج الصحيح الذي يسير عليه اهل العلم الذين ارادوا العلم الذي ينفع وليس المراد ان يجمع فقط بين اراء واقوال لاهل العلم ثم اذا سئل عن دليل كل من اقوال هؤلاء لم يدر الدليل وهذا لا شك انه انه ليس على هدى لا شك انه على على زيرن لسيما اذا جعله بمنزله الشرح ودع الناس اليه ثم قد يعادي من لا يتبع كما هو موجود عند اتباع المذاهب الاربعه ولذلك وصل بهم الحال هل يجوز مسائل تذكر في كتب العلم اذا تزوج شافعي بحنفيه ثم يفرعون مسائل على ذلك اذا صلى شافعي خلف حنفي ولذلك كانت المحاريب اربعه في المسجد الحرام كل جهه مذهب معين واربع جماعات في مسجد واحد على كل هذه ليست ليست هي العلم ليست هي العلم قطعا قال ابن قيم واكثر ما عندهم كلام وارا وخرص ظن والعلم وراء الكلام علم وراء الكلام كما قال حماد بن زيد قلت لايوب استخياني في ذاك الزمان العلم اليوم ايوب هذا بمشايخ مالك رحمه الله اخذ عنه علم معاصر لهم العلم اليوم اكثر او فيما تقدم نعيد مؤكثر او فيما تقدم فقال اي يوم السقتياني الكلام اليوم اكثر كلام اليوم اكثر والعلم فيما تقدم اكثر يعني فرق بين ماذا بين الكلام وبين العلم هو لا يتكلم عن عوام هو لا يتكلم عن عوام هذه من خصائص المنتسبين الى الى العلم يريد فرق بين الكلام وبين العلم نحن بيت علم اي علم هذا لا بد من سؤال ولا بد من معرفه حقيقه العلم عند هذا المتكلم عندما يزكي نفسه نحن بيت علم اي علم هذا حفظ المتون فقط ثم الصد عن كتاب الله تعالى وعن سنه نبي صلى الله عليه وسلم بيس العلم بيس العلم هذا النوع وليس بعلم شرعي وان نسب الى العلم قد ينسب ولذلك العلماء نوعان هداه وعلماء ضلالة فدل ذلك على أن العلم في ذاته منقسم إلى نوعين قد يكون حقا وقد يكون باطلا من جمع بين العلم والعمل وكان العلم مأخوذ من الكتاب والسنة حينئذ هو العلم النافع فإذا تبهنا إذا أخذ العلم عن الشرع كتابا وسنة ولم يعمل به كان في حقه ليس بعلم النافع فكيف إذا كان علم ليس الكتاب والسنة إنما هو آراء باب اولى واحرى واضح اذا كان العلم اخذ الكتاب والسنه حفظ القران وتعلم ابن جرير وابن كثير الى اخره وحفظ السنه لكنه لم يعمل صار حجه عليه العلم نافع ليس بعلم نافع فكيف اذا اعرض عن الكتاب والسنه وجعل كلام الرجال هو الاصل وجعله حاكما على على الشرع من باب اولى واحرى قال ابن القيم ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام فرق بين النوعين فالكتب كثيرة جدا والكلام والجدال والمقدرات الذهنيه كثيره والعلم بمعزل عن اكثرها وهو ما جاء به الرسول عن الله تعالى الى اخر كلامه رحمه الله اذا الكتب كثيره ولذلك قلنا مرارا ان هذا لا يفهم منه ان الطالب لا يحفظ متونا ولا يقرا ولا يتعلم ولا يجمع ولا ينظر في الفن من اطرافه ولكن المراد الا يجعل ذلك اصلا واذا اخذ ما يحتاجه في اي علم لا سيما من علوم الاله انيذ لا يقف معه كثيرا وانما يرجع الى الاصل جميع العلوم علوم اللغه وما يتعلق بها وعلم اصول الفقه ونحو ذلك والمصطلح هذه وسائل وسائل ليست مقاصد بان يبقى طالب العلم فيها الى ان يموت لا انما ياخذ ما يحتاجه ثم كتب معينه في الاصول وثم كتب معينه في اللغه ونحوها العديد بعد ذلك يرجع الى الوصل هذا هو الاصل وليس المراد الاعراب عن الكتب اذا ببيت علم عرفنا المراد به ان العلم هذا ليس علما شرعيا وانما اراد به ماذا علم الرجال اراء والاقوال والخرص كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والتعلق بالكتب الكثيره يظن البعض انه اذا جمع كتبا كثيرا لاحصر لها صار عالما وقد لا يقرا ربعه صحيح او لا بمجرد الجمع صار ماذا صار غايه وهذا يدل على الجهل بحقائق العلم الشرعي والوسائل التي تفضي الى, إلى العلم وانما العلم هو قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيده عقيده السلف فاذا فسد العلم فسدت العقيده صحيح اذا فسد العلم فسدت العقيده لانه اذا كان العلم مفهوم العلم عندهم ماذا ما يتعلق باقوال الرجال اذا سينظر في اقوال الرجال والكل صار معظما عندهم جويني معظم والغزالي معظم ولا يفرق بين اشعري والمعتزلي ونحو ذلك قال وانا تابع لاقوال الشيخين ابن تيميه ابن القيم وهذه دعوه الى زماننا هذه كل يدعي وصلا بليله ولكنها تاب ذلك والكل يدعي انه على منهاج ابن تيميه رحمه الله والكل يقتبس من ابن تيميه وتلميذ ابن قيم رحمه الله تعالى ولكن هيهات هيهات في المقتبس وفي فهمه صحيح هيهات هيهات بين النظر ان تنظر في قول في ظاهره انه موافق ثم لا تنظر الى منهاج ابن تيميه رحمه الله تعالى علمه ليس اقوالا فقط انما هو منهج هو مدرسه كيف يفهم الكتاب والسنه كيف يحتج به بالدليل على اثبات الحكم الشرعي هذا منهج او لا منهج ليست مجرد اقوال ان تنظر ان تنظر في مساله تتعلق بي ما تريد فتاخذه ثم لا تنظر في كيفيه اثبات هذا الكلام الذي قرره رحمه الله تعالى وحينئذ يحصل انفصال بين منهجه وبين اصوله وبين الفروع وهنا يحصل خلط عند كثير من المتاخرين وهو ان النظر في الجزئيات وفي الفروع لا تربط باصولها لا سيما فيما في الاحكام الشرعيه فاذا كان كذلك فالنظر في العالم إذا أراد أن يتبع عالما أو إماما من أمة الدين سأقال من المتقدمين أو من المتأخرين فلينظر في منهجه في كفية التمسك بالكتاب والسلام لا سيما هؤلاء الأئمة الكبار الذين لا يتقيدون بأحد المتأمير رحمه الله تعالى ليس تابع وكان حنبليا لكنه ليس حنبليا صرفا بمعنى أنه لا يخرج عن المذهب لا وإنما نشأ على المذهب وقرر المذهب وتعلم عليه تعصر به من المذهب هذا لا يشكال فيه هذا لابد منه من لم يكن صاحب مذهب ويتاصل على مذهب هذا يكون عنده اشكالات كبيره لان يستطيع ان يضبط العلم على على اصله فهو حنبلي بهذا الاعتبار لكنه ماذا مستقل له اصوله ولا هو كان في الاصول في الجمله تابعا لمن سبق لكن له منهج في فهم الكتاب والسنه وفي عرض الاقوال على كتاب السنه وتقديم ما حقه التقديم وليس بالمعصوم وليس بالمعصوم يعني قد يوافق في النتائج وقد خالف في في النتائج هو كغيره من من اهل العلم اذا كان طالب علم ينظر في اقوال الصحابه يختلفون ويقدم بعضها على بعض ولا شك ان المقدم عليه عنده خطا ليس بصواب لان الحق لا لا يتعدد فاذا اختلف الصحابه قدم قول ابن عباس على غيره او قدم قول عمر على على غيره حينئذنا المقدم هو الحق والحق لا يتعدد انما هو شيء واحد قول واحد والذي ترك لا شك انه يعتقد انه باطل خطا ومع ذلك هو منسوب الى الى صحابيين الى صحابيين هل هذا نقص في الصحابه قطعا لا, لا يفهمنا احد ماذا ان هذا فيه قضح في الصحابه ان يقال قوله مطروح او قوله ليس به معتمد او ليس مبنيا على دليل وان كان العوام قد لا يقال عندهم هذا الكلام لان قد يسيئون الفهم لكن عند طلبه العلم يقال هذا قول لا دليل عليه قول باطل اشكال فيه او قول شاذ قول شاذ قد يوصف قول ابن عباس في بعض المواضع انه شاذ يعني منفرد عن سائر الصحابه لا اشكال فيه اننا لسنا مكلفين بابن عباس ولا بغيره الا اذا اجمعوا واما اذا اختلفوا او جاءت اقوال مفردة ولم يكن لها اثبات صفة الاجماع ان اذا هو كغيره ممن اهل العلم وان كانت اقوالهم اقرب وفرق بين النوعين ان يقال حجه وبين أن يقال اقرب الى الى الصواب لا شك ان اقوال الصحابه في الجمله اقرب الى الحق اقرب وفرق بين الحق ذاته الذي يكون حجه وبين أن يقال ماذا اقرب الى الى الصواب اذا النظر يكون بي بهذا الاعتبار فاذا كنا نترك من بعض اقوال او نترك بعض اقوال الصحابه او العمه الكبار في زمن التابعين او من بعده فالمتاخرون في الزمن المتاخر كقرن السابع من 200 او تلميذ ابن قيم او من بعدهم من باب اولى واحرى والنفس انما تعلق بالحق وتعلق بالدليل وينظر الى الى الدليل ماذا احتج ابن تيميه على هذه المساله وتبحث بهذا الاعتبار اما يرجح لكونه قول لابن تيميه او لكونه قول لمقيم هذا ليس بمنهج صحيح بل هذا اقرب الى البدعه ان لم نقل ماذا انها بدعه يعني الترجيح يكون باعتبار ذات الشخص كلاه لانه ليس ميزانا لا ابن تيميه ولا من فوقه ليس ميزانا لمعرفه الحق وانما الميزان هو معرفه ماذا الدليل وكيفيه الاستنباط من من الدليل على كل قوله وانا تابع لاقوال الشيخين هذا مجرد زعم وما اكثر من يدعي متابعه السلف فضلا عن ابن تيميه رحمه الله وانما ذكر ابن تيميه لان الشيخ محمد رحمه الله متبع لمذهب الحنابلة جمله وكذلك ابنائه واحفاده ورادني حاجهم انتم لا تعذرون بالجهل اتباع ابن تيميه وهو يعذر بالجهل وواقعه في الشك منغمس فيه ويزعم انه ماذا متبع لابن تيميه وصار عندنا طرفان صار عندنا طرفان هناك من لا يعذر ويحتج بكلام لتيميه وهذا الرجل يعذر بل يرى انه حق وانه لا يخالف الشرع بل كما سياتي انه يرى ان الادله الصحيحه تدل على أن ما يفعله هؤلاء المسلكون أنه حق لا يخرجهم عن التوحيد ولا شك أن هذا كفر مروق عن الإسلام ومع ذلك يقول ماذا متابع لي لبن تيمية حيث النظر يكون به بالاعتبار الذي ذكرناه سابقة أن نعرف منهج من تيمية رحمه الله تعالى إذن قوله أنا تابع هذا مجرد زعم من اتبع الشيخين لتيمية رحمه الله تعالى بن قيم لا شك أنه ينشأ عنده تعظيم النصوص من عرف منهج الشيخين عرف أن هذين الرجلين لهما من العناية بين الكتاب والسنة ما ليس لغيرهما من المتأخرين فينشى عنده ماذا تعظيم النصوصة؟ الاتباع التحقيق والاتباع والتجرد للحق ونبذ الأقوال المخالفة للكتاب والسنة وهذا ظاهر من منهج الشيخين ومن أراد أن يعرف منهج ابن قيم ورحمة تعالى ومنهج شيخي فعليه بإعلام الموقعين وذكر ما يتعلق بالتقليد والتقليد وذكر ما يتعلق به بالاتباع فهو من أنفس ما ما كتب كذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجلدين 19 و20 ذكر فيه اصول تتعلق به بالاتباع وله رساله كذلك مطبوعه مفرده في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ناخذ مثالين من كلامه رحمه الله تعالى يقول في الفتاوى الجزء السادس 20 صفحه 202 وليس لاحد ان يحتج بقول احد في مسائل النزاع وإنما الحدة النص والإجمع عنه هذا منهج ما علمه هذا العراقي لأنه جعل كلام ابن تيمية فصلا بينه بين أئمة الدعوة وهو رحمه الله تعالى يبين ماذا أنه لا يجزء أن يحتج بقول رجل أيا كان ذلك الرجل ولو كان من التابعين ولو كان من أتباع التابعين فكيف به هو المتأخر والزمن المتأخر دل ذلك على أن ابن تيمية له منهج ولم يعرف هذا المسكين حقيقة هذا المنهج النزاع انما يكون الفاصل بالنص والاجماع ولا يحل لاحد ان يحيل الى ماذا الى قول رجل كائن ما كان لانه داخل في قوله تعالى ها فام تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ولو رد بهتيميكم مخالفا لو رده لاحمد كان مخالفا بالنص صحيح او لا ولذلك جعله ماذا جعله علامه ايمان عليه علامه ايمان قال وليس لأحد أن يحتج بقول أحد أحد مطلقاً أي أن كان في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك على الوجه الصحيح الشرعي المراع فيه القواعد الوصول العامة عند أهل العلم في كيفية الإستنباط وليس بيب الهوى ونحو ذلك قال تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فان اقوال العلماء يحتج لها بالادله الشرعيه لا يحتج بها على الادله الشرعيه بالله الدر صحيح او لا هذا يحتاج هذا علم قد يستقر عند الطالب هذا الكلام قل نعم صحيح اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها لكن اذا نزل الميدان ترى شيئا اخر صحيح هو هذا, هذا الموجود الكل يزعم هذا ولذلك حتى المخالفون في هذه المساله يقول ماذا الحجه الكتاب والسنه قول العلماء هذه يحتج لها ولا يحتج بها ثم يؤلف قال المتيمي قال المتيمي لا اشكال فيه اختلفنا نرجع الى ماذا كتاب السنه لكن اين كتاب السنن لا وجود لهما البتة قال لا باقوال بعض العلماء فان اقوال العلماء يحتج لها بالادله الشرعيه لا يحتج بها على الادله الشرعيه فارقم بين النوعين ولذلك قلت لك ماذا كلام العلماء اقوال العلماء لا تجعلوا اصلا لو جعلتها اصلا سويتها بماذا بالكتاب والسنه جعلتها مثل ايه مثل الحديث كما تقول قال الله تعالى قال احمد قال مالك قال الشافعي لا فرق بين بين النوعين اذا جعلتها دليلا شرعيا اما انها اقوال تحتاج الى ان تثبت بالدليل الشرعي حينئذ جعلتها فرعا ولم تجعلها اصلا فرق بين النوعين وهذا يحتاج الى تصور صحيح وهو كذلك ويحتاج الى تطبيق يحتاج الى تطبيق فاي مساله تمحثها ترجع الى ماذا كتاب والسنه إذا قيل قال فلان قال فلان لا بأس به وهو جيد لكن تنظر في هذه الأقوال وتنظر في حجة كل منها قال لا يحتج بها على الأدلة الشرعية ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبض لا يكون عنده تفريق خلط في مسمى العلم في كفية الاستدلال تارة إذا القول ما أعجبه قال الحج الكتاب والسنة هات آية هات دليل وإذا كان ثم مسألة أخرى ما إذا به قال فلان وقال فلان كيف أنت تارة تطالب بالدليل كتاب والسنة وترفض أقوال أهل العلم وهو حسن لا يشكال فيه وتارة يأتي بمسألة أخرى قد لا يستطيع أن يستنبط من النص وإنما يجمع كلام أهل العلم فرق بين, بين النوعين قال بحيث يجب الايمان بهم وبينما قالهم بعض العلماء او يتعذر اقامه الحجه عليه يعني الدليل الشرعي ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن ان يتكلم في العلم بكلام العلماء الذي لا يفرق بين الحجه التي هي الكتاب والسنه وبين ما لا يكون حجه الذي يجعل اقوال العلماء حجه على الكتاب والسنه هذا لا يفرق بين ما يصلح ان يكون حجه وما لا يكون هذا العصر اختلط عنده ماذا عنده فساد في تصور معنى الدليل ومعنى الحجه الشرعيه الحجه الشرعيه محصوره في النص والاجماع على خلاف ابي غيث النظر فيه في النص حين اذا جعل اقوال العلماء اصلا هذا حصل عنده خلط لا يميز بين ماذا بين الحجه الشرعيه وبين بين غيرها كيف يحسن ان يتكلم في العلم هذا الواجب عليه ان ان يسكت من لم يعرف الدليل الشرعي وكيفيه التعامل مع لدنه الشرعيه هذا لا يتكلم في العلم وانما يتكلم فيما يحسن وهو ان يسكت الذي يحسنه السكوت فعند وجب عليه ان ان يسكت قال لم يحسن ان يتكلم في العلم بكلام العلماء وانما هو من المقلده الناقلين لاقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره كما يقول لك قال فلان ناقل مجرد ناقل حينئذ هل هو له شيء فيما يتعلق بالمنقول الجواب له وإنما هو مجرد ناقل قال والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل المحمود يكون حاكيا لا لا مفتيا هذا النقل الأول قال في الفتاة الجزء الخامس والثلاثين صفحة مائة وعشرين مبينا مكانة أقوال الرجال وأنها لا تصل إلى حد الاحتجاج بها بل لا يجوز أن يحتج بقول رجل كائن من كان قال بل كان من سوى الانبياء يؤخذ من قوله ويترك من سوى الانبياء عما اولى عما بمعنى ان كل شخص ليس بنبي اذا عندنا الناس ماذا نبي او لا النبي هو الذي تجب طاعته واذا تولى عنه كفر غير النبي ها التي تصل الى درجه النبي جوابا لا اذا اذا امرت او جعلت او اعتقدت ان قول عالم من العلماء ايا كان لسثتني مساله الصحابه فهو مساله خلافيه بينه العلم اذا جعل قول عالم بمن اذا جعل قول عالم انه لا يجوز ان يرد عليه جعله بمنزله النبي سانصرح بذلك او اولى فهو لازم له لازم له ان جعل هذا العالم بمنزله مرتبه النبي قال بل كان من سوى الانبياء يؤخذ من قوله ويترك ولا تجب طاعه من سوى الانبياء والرسل في كل ما يقول ولا يجب على الخلق اتباعه والايمان به في كل ما يامر به ويخبر به يعني في بعضه قد يجب ها كولي الامر مثلا كالعالم دخلوا فيه ولات الامور وكذلك ما يتعلق بالاب اذا امر بحقه وجب طاعته من جهتين اذا ليس مطلقا انما في في بعضه قال رحمه الله ولا تكون مخالفته في ذلك كفرا بخلاف الانبياء بل اذا خالفه غيره منه ضرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهما وان ايهما كان اشبه بالكتاب والسنه تابع اشبه يعني اقرب الى الكتاب والسنه هذه وظيفتك اداره السلامه تنظر في النص وتجمع كلام العلماء لا شك في لا بد من جمع كلام العلماء لكن يبقى النظر في ماذا اذا كانت عندك اصول وقواعد تعلم ان هذا القول اقرب الى النص وما كان اقرب هو هو المقدم هو المقدم لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد وما سياتي البحث فيه هذا ليس اقرب هذا هو عينه هو نفسه بل هو من القطع بل هو من المجمع عليه صحيح لان البحث هنا في مسائله كله فيما يتعلق بالشرك الاكبر ودل ذلك على ان كلام المصنف رحمه تعالى هو فيما هو قطعي قطعي الثبوت اطيع دلاله ليس من المسائل التي يقع فيها اجتهاد وتنظر الى غيرين قال وايهما كان اشبه بالكتاب والسنه تابعههم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعت في شيء فردوه الى الله والرسول يردوه هذا امر الامر ضد الهجوم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا هذا نص واضح بيين ان تنازع انما يكون الفصل فيه بالرد له الى الشرع واذا رد الى غير الشرع حينئذ دخل في مفهوم قوله ان كنتم تؤمنون يعني من امن من علامات الايمان وصدق الايمان بل وصحه الايمان لانه علاقه بالشرط ان كنتم تؤمنون حينئذ ردوه الى الله ورسوله وان كنتم لا تؤمنون ها او الى الطواغيت الى الى الطواغيت ودل ذلك على ان ثمه مفاصله ايمان ونفي لاصل الايماني هذا خطير انظر حتى انت على نفسك اذا حصل نزاع ودائما ترد الى قد يعفى عنك في مساله او مسالتين لكن اذا كان ديدنك هذا مشكله ان ترد الى الى خلاف العلم قل لا هذا منافي لهذا النص هذا عام في كل مسلم اذا حصل نزاع انما يرد الى الكتاب والسنه الى الكتاب والسنه قال فامر عند التنازع فامر عند التنازع بالرد الى الله والى الرسول اذ المعصوم لا يقول الا حقا ومن علم انه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه وجب اتباعه كما لو ذكر ايه من كتاب الله تعالى او حديثا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به قطع النزاع يعني وجب اتباعه اذا كان ثم حجه وهي واضحه بين وعلمت انت وليس ثم هوا بمجرد سماع الايه ووجه الاستدلال علمت انه وجب اتباعه وكذلك ما يتعلق بي بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحه ما يقول فليس بصحيح فليس بم صحيح وهو كذلك فعل العراقي الف كتابا جمع 50 نصا لابن تيميه فقط ليس في ايه ولا حديث يجعل ماذا حجه على على المخالف هذا منهج ابن تيميه الجواب لا هل هذا تابع لابن تيمية الجواب لا إذن النظر في أقوال الرجال إذا كان متبعا لابن تيمية رحمة تعالى يسلك المنهد وهو أنه إذا حصل نزاع إنما يكون الفيصل والفرقان هو الكتاب والسنة إذن دل ذلك على أن قول العراقي نتابع هذا من قبيل الزعم المجرد من غير ذكر دليل ندل على صحة ما يقول فليس بصحيح بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح الا له كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وذكر ايات في ذلك ثم قال فلو كان غير الرسول فلو كان غير الرسول معصوما فيما يأمر به وينها عنه لكان حكمه في ذلك حكم الرسول لو كان معصوما وجب هذا موجود حتى عند بعض اتباع المذاهب يرى انه لا يجوز الخروج عن مذهب حنفي ان يريد سواه بماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من لا يرى الجواز الخروج عن ذهب مالك وقد سواه به بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الذي لا يجوز الخروج عن قول من هو محمد صلى الله عليه وسلم فاذا جعل هذا الوصف لغير من البشر كائن من كان فقد زعم انه في مرتبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا شك انه ماذا انه باطل والنبي المبعوث الى الخلق رسول اليهم بخلاف من لم يبعث اليهم فمن كان آمرا ناهيا للخلق يعني من كانت وظيفته أن يأمر وينهى من إمام وعالم وشيخ وأولي أمر غير هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم وكان معصوما في دعواه كان بمنزلة الرسول في ذلك وكان من أطاعه وجبت له الجنة ومن عصاه وجبت له النار يعني يلازم له إذا قال أبو حنيفة لا يجوز الخروج عن قوله أو ابن تيمية نطبق عليه لأنه يحتاج به كلام ابن تيمية لو قال من تمي لاي رز الخروج عن قوله حنيد جعانه في مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم فمن اطاعه فهو المؤمن ومن خالفه او رد قوله فهو فهو الكافر ومن اطاعه وجبت له الجنه ومن عصاه وجبت له النار هكذا احكام لازمه لكنه لا لا لا يقر بذلك قال كما يقول القائلون بعصمه علي او غيره من الائمه بل من اطاعه يكون مؤمنا ومن عصاه يكون كافرا هو ينظر فقط وكان هؤلاء كأنبياء بني إسرائيل فلا يصحوا حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي لو كان الأمر كذلك لبطل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي لا موجود أبو حنيف أو مالك أو ابن تيمية أو ابن قية على هذا صحيح أو لا أنا لا أقول بتقرير هذا لازم لهم أنه لو جعل أنه لا يجرز الخروج عن ابن تيمية الحمد للتعالى حينئذ لا نبي بعده لا هناك نبي أو ابن تيمية كيف يكون نبي؟ نعم انت جعلت اقواله بمنزله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى النبوه ان يبعث الله تعالى رجلا يجب على المسلمين يجب على من على من اتبعه ان يطيعه في كل ما يقول هذا وصف للنبي او لا وصف للنبي من اطاعه هو المؤمن من خالفه وكافر هينئن هذا الوصف وجعله ولي لغيه ودل ذلك على ان هذا الحديث بهذا الفهم في خلل عندهم عندهم لذلك قال فلا يصح حينئذ قول النبي لا نبي بعدي لانه جعل غيره بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في السنن عنه انه قال العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ فقد اخذ بحظ وافر فغايه العلماء من الائمه غير من هذه الامه ان يكونوا ورثة الانبياء هذه وظيفتها وارث عن النبي يعني عنده علم هو عند النبي صلى الله عليه وسلم والطاعه انما تكون ماذا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا منهج ابن تيميه رحمه الله اذا بين فيه انه لا يصح ان يجعل العراقي ولا غيره ابن تيميه رحمه الله تعالى فيصلا بين الناس في مسائل المعتقد وانما قد يسيء نس به بقوله وفهمه فاذا كان محتجاً بانه تابع لابن تيميه رحمه الله تعالى او تلميذه فليتبع منهج ابن تيميه رحمه الله وليس مجرد اقوال ينسبها لشيخ الاسلام رحمه الله ثم قد يكون صادقا في دعواه انه متبع لكنه اساء الفهم اذا اردنا الاعتذار هو لا يستحق ان يعتذر لكن قد يقال انه ماذا انه لم يحسن فهم ابن تيميه رحمه الله ولا فهم كلام العلماء لان ليس كل ناظر في كلام اهل العلم يفهمه صحوله لا؟ لان ثم منهج انت تريد ان تعرف منهج ابن تيميه رحمه الله في مساله الماء لا سيما اذا كثر الكلام فيها اذا ماذا تصنع لابد ان تجمع ها اقوال ابن تيميه نعم هذا ما تاخذ تنظر في المجلد الاول واذا وجدت قولا انتهى الامر لا هذا صنيع العجائز ان تنظر في قول في مجلد ما ثم تترك سائر اقواله قال تجمع تنظر في كل ما طبع لابن تيميه رحمه الله في هذه الجزئيه فتنظر فيها وتجمع كلامه هل بينه تعارض او لا ان كان متوافقا وواضحا وبينا فلا اشكالا فيه وان كان بينه تعارض حينئذ لا بد من ها لا بد من الجمع لا بد من الجمع ان امكن والا تقديم ما حقه التقديم تقديم ما حق التقديم لا سيما اذا كان احد القولين ها مصادما للشرع وجب على الناظر أن يقدم قوله الآخر على القول الذي قد يحكم عليه بأنه بدعاء أو نحو ذلك هذا المنهج الصحيح في فهم كلام العلمي ثم النظر فيه يكون باعتبار الفهم وحسن عقيدة ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة 339 لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام يتفاضلون في فهم يعني بعضهم اعلى درجة من بعض لان الفهم مرده الى العقل الفهم مرده الى الى العقل والناس يتفاوتون في العقل او لا يتفاوتون هذا ذكي وهذا غبي وهذا الى اخره يريد كيف يفهم كلام العلمي ولذلك الذي يفهم كلام العلمي العالم هذا الاصم اما العوام لا يفهمون كلام العلمي لو قلت للعام ما اقراوا الفتاوى يفهمون لا يفهمون من كان في مرتبه العوام في منزلة العوام فذلك لا يفهم إذن الفهم والناس يتفاضلون فيه في الفهم قال لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما يخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة قوة الفهم وحسن العقيدة قوة الفهم لفهم التركي وفهم أو الجمع بين كلامه كغيره رحمه الله تعالى حسن العقيده لان المعتقد يفهم بحسب ما يعتقد حسن العقيده بمعنى انه يكون عنده ماذا عنده اعتقاد ثم ينظر في كلام العلمي فكلما طابق فاذا به يجمعون يعني اعتقد اولا ثم اراد ان يستدل اعتقد اولا ثم اراد ان يستدل اذا لتميه رحمته تعالى يجعل لك اصلا كالعراقي وغيره اذا اراد ان يفهم كلام العلماء لابد من امرين حسن الفهم وحسن العقيده والا اذا حصل خلل لن يفهم كلام العلماء لا سيما اذا كان العالم بحرا كابن تيميه رحمه الله لانه يجمع فنونا تيميه رحمه الله اذا قرات الفتاوى هذه الفتاوى تحتاج الى ليس كل احد يستطيع ان يقراها وما اكثر من اقراوها وما اكثر من يزعم انه قرأ الفتاوى عده مرات مع انه ماذا في الفتاوى ياتي تفسير وياتي خلاف وياتي قواعد في الاصول وقواعد في اللغه ومباحث في كل فن ما يكاد أن يخطر ببالك فن إلا وتجده في هذه الفتاوى والآن تعلمون ولا يخفى أن الناس الآن متخصصون هذا لا يحسن إلا المصطلح فقط وهذا لا يحسن إلا أصول الفقه وثالث لا يحسن إلا التفسير ثم هم ضعاف في, في تخصصاته ثم يقرى هذا الذي لا يحسن إلا المصطلح الفتاوى من أولها إلى خيرها كيف يفهم قطعا لن يفهم صحيح او لا هذا من من اسباب الخلل التي قد تجدها اليوم يكتبون كتابات ويزدلون بكلام لتميه الرحمن تعالى ثم تجد الكلام في واد فهم النظر فيه في, في واد اخر السبب هو هذا انه متخصص ولا يفهم وكلام لتميه الرحمن تعالى انما سطره عالم ليقراه عالم هذا الاصله يعني كتبته ماذا اي علماء ليفهمه العلماء هو يخاطب علماء ما يخاطب جهله وكذلك في مسائل الكلام العلمي ولذلك من الخلل ان يقال ما اختصر فتح الباري من اجل طلبه العلم المبتدئ ندخل لهذا هذا من من افساد طلبه العلم بل من افساد العلم لان فتح الباري الفه للعلماء ليس للمبتدئين المبتدئ يبحث عن المختصر اخر فلا يحصل ان يقال بان هذا يختصر من اجل ان يسهل لي لطلبه العلم وانما هذا ينتقل الطالب من مرحله الى ان يصل الى ان تكون عنده اهليه للنظر فيه في هذا الكتاب وقس عليه سائر كتب العلم اذا قال هنا من قوه الفهم وحسن العقيده وهذا يحتاجه لاسيما عند التعارض عند التعارض يحتاج الى فهم خاص ليس كبادي الفهم بادي الفهم قد يكون ماذا ياخذ فيما يقرا ويكون الكلام ظاهرا لا اشكالا فيه كغيره كما تقرا بعض الايات في القران وتفهمها بالفهم العام وهذا موجود في كلام العلمي وغيره ولكن الفهم الخاص يحصل ماذا عند التعارض ثم منهج منهج عام له هو وكغينه من اهل العلم ولذلك قال في الجواب الصحيح مبينا المنهج الذي يسلك من من سلم عن الهوى لا بد من السلامه وحسن عقيده هنا سلامه عن, عن الهوى لانه اذا كان عنده هوا حين بمجرد ان يقف على قول مباشره وقف عليه بصم عليه يعني هذا القول هو المختار ثم ينسب الى ابن تيميه رحمه الله ولو عرض عليه ما عرض من اقوال اخرى تخالف هذا القول لا يلتفت اليه لماذا لان عنده هوا لابد ان ياخذ هذا النص لانه لا يسعفه الا مثل هذه الكلمات اذا الذي ينظر في كلامه العلم قد لا يسلم من الهوى فيقع في الحرج في الكذب على الله تعالى فضلا عن العالم قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في بياني كيفيه التعامل مع اقوال اهل العلم فانه يجب ان يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض الله اكبر قاعده يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض بمعنى ان المتكلم هذا بشر قد يقع في كلامه ماذا اجمال قد يقع في كلامه اشتراك قد يترك القيد ينسى قد ينسى يكتب على عجله كما يفعل هو رحمه الله تعالى ياتي السؤال فيكتبه ثم يذهب مباشره دون ان يراجع قد يقع السهو او لا قد يقع السهو قد يقع في كلمه تحتاج لتقييد فيتركها حينئذ تنظر في قول اخر له فتقيد المطلق هنا هذا يفعله من من سلم عن الهوى ان ياتي باقواله فيضم بعضها الى الى بعض فهذا الكلام يسمى ماذا يسمى كلاما متشابها وهل يقع في كلام العلم تشابه نعم موجود في كلام الله تعالى وموجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلو بشر انت شاب هنا وانت في نفسك قد تطلق في موضع وتقيد فيه في موضع اخر فيقال لك قلت كذا وكذا قل لم اعني لم اقصد العموم ولم اقصد الاطلاق هذا امر طبيعي ولا اشكال فيه وانما النقص فيه في السامع والذي يريد الهوى يقف مع هذا النص فقط قال الرحمن تعالى فانه يجب ان يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض وياخذ كلامه ها هنا وها هنا وتعرف ما عادته وتعرف وتعرف بالنصب وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ اذا تكلم به يعني قد تكون له عاده اذا اطلق اللفظ يريد ان صرف الى معنى خاص كيف تفهمه بجمع النصوص بعضها الى الى بعض قال وتعرف المعاني التي عرف انه ارادها في موضع اخر فاذا عرف عرفه وعادته في معانيه والفاظه كان هذا مما يسعان به على معرفه مراده اذا النظر في كلام اهل العلم ليس موقوفا على ماذا على مجرد الالفاظ بل عندنا لفظ وعندنا معنى للفظ عندنا مراد صحيح ولذلك ابن تيميه رحمه الله ينص على ان التفسير الصحيح الحق الذي يوافق تفسير السلف هو الوقوف مع مراد الله تعالى وليس مع الالفاظ فقط وإنما تنظر الى السياق والسباق وتنظر الى المواضع الاخرى فحين اذا تضم بعضها الى بعض فيعطيك في النتيجه هذا مراد الله تعالى وكذلك ما يتعلق بالعلماء فالوقوف مع اللفظ ودلالات الالفاظ لا يكفي بل لابد ان تذهب الى سائر اقواله وتجمع بعضها الى بعض حينئذ ينتج عندك ماذا ان المصنف رحمه الله تعالى اراد كذا وكذا ولذلك ذكرت لك به بالامس ان النظر في مساله العذر بالجهل والتيميه رحمه تعالى له الصلاحات اذا ضممت كلامه بعضه الى بعضا فسر بعضه بعضا فياتيك في مواضع يقول لا نكفر كذا وكذا لغلبة الجهل وقلة الاثار والعلم بالرساله ونحو ذلك و لكونهم يمتحنون في الاخره الى اخره هذه نتائج هذه نتائج يعني احكام لكن لابد ان ان تنظر في ماذا في مراد ابن تيميه رحمه تعالى بالحجه مثلا وتنظر في مراد بن تيمية في معنى الفترة ماذا يعني بأهل الفترة ماذا يعني بقيام الحجة ماذا يريد بكون الزمنه رحمه الله تعالى أشبه بزمن أهل الفترة هذه كلها مصطلحات كيف تفهمها بالنظر بكلامه بعضه لا إلى بعضه أما مجرد الوقوف مع نص هذا لا يبين لك مراد بن تيمية وإنما قد تفهم دلالات اللوظ فقط أنه أراد في هذا الموضع كذا وكذا ولا نعبر بالاراده المطلقه وانما يختص بي بالنقل فقط اما المراد العام المذهب المختار عنده هذا لن يتاتى الا بجمع كلامه بعضه الى بعض قال رحمه الله تعالى واما اذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضاً قال هنا وقال هنا حصل تناقض أو لا حصل تناقض وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفاً لكلامه عن مواضحه يعني كان من قبيل تحريف كلامه العلمي وهل يقع التحريف في كلامه العلمي؟ الجواب نعم بمثل هذه المواضحة يقول رحمه الله تعالى اذا لم تجمع كلام العالم بعضه الى بعض وتفسر ما اعتاده هو ما اعتاده هو ليس فهمك انت فهمك للصلحيات ليس حاكما على العالم وانما الحاكم ما هو ما تنسبطه هو يحتاج الى تجرد يحتاج الى سلامه عن الهوى اذا لم تسلك هذا المسلك وحملت كلامه وحملت كلامه على شيء لا يعتاده كنت ماذا محرفا كنت محرفا وما اكثر من يحرف كلامه رحمه الله تعالى قال كان ذلك التحريف لكلامي عن موضعي وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه فهذا اصل من ضل في تاويل كلام الانبياء على غير مرادهم اذا هذا منهج او لا اذا انا تابع للمتميه قلنا ماذا تابع المتميه في منهجه يعني اجمع كلامه ولا تاخذ بعض الاقوال وتاتي من سائر كتبه الكثيره وتاخذ 50 نصا توافق هواك ثم بعد ذلك تقول هذه اقوال ابن تيميه رحمه الله تعالى بل اجمع النصوص بعضها الى بعض وافهم كيف يتكلم العالم ولذلك قال رحمه الله تعالى كما في البداوه للعاش صفحه 1320 وحمل كلام الامامي على ما يصدق بعضه بعضا اولى من حمله على التناقض يعني قد يكون ماذا يكون بعض الاقوال في ظاهره تناقض قد يقع هذا حينئذ حمله على ما يوافق الحق وعدم التناقض اولى هذا باب احسان ماذا احسان الظن به اهل العلم هذا الاصل ولا سيما اذا كان ثم قول يخالف الشرع اينيد ان تقدم القول الذي يوافق الشرع هذا الاصل في الانصاف معه اهل العلم قالوا حمل كلام الامام على ما يصدق بعضه بعضا اولى من حمله على التناقض لا سيما اذا كان القول الاخر مبتدعا يعني قد دقع في كلام اهل العلم ما هو بدعه اقاء او لو يقاء يقع حينئذ له قول اخر ماذا نصنع من عنده نفسه التبديع يقدم ماذا قول المبتدع ومن عنده ماذا احسان الظن به العلم يقدم قوله هذا الاصل فاذا كان للعالم قولان هذه قاعده مطرده مع كل عالم لا سيما الاموات لان الحي تستطيع ان تصل اليه واوت السفس لكن الميت ليس عندك الا كتاب او كتابان او عد ما شئت وثم قولان متقابلان هذا بدعه وهذا سنة ماذا نصنع نقدم السنة نقول هذا قول وهذا رأيه لأنه موافق للشراء وأهل العلم على هذا قاطمة أبو حنيف له روايات ومالك له روايات والإمام أحمد إلى آخره ماذا يصنع أهل العلم يقدمون بعض الروايات على بعض على حسن ما يرون من موافقة الكتاب والسنة هذا الأصل في النظر في أقوان العلم لو كان ممتدعاً لو كان كفراً بل لو كان كفراً وله قول آخر موافق للحق ويقول لا لا يكون عند النفس التكفير ومن اجل ان نصل الى الى تكفير عالم نقدم هذا القول لا لانك تحتاج الى دليل ان هذا القول هو الذي استقر عليه لكن مجرد كوني قولا لا يكفي اهل السنه والجماعه لا يكفرون بالاحتمال ولا يكفرون بالظن وقد نقل ذلك ابن تيميه رحمه الله عن اهل السنه قاطبه الاحتمال هذا يسقط الحكم مجرد وجود قول العالم وكان ثم هذا القول يعني قد ينبني عليه تكفير او تبديع نقدم القول الاخر مطلقا قال وحمل كلام الامام على ما يصدق بعضه بعضا اولى من حمله على التناقض لا سيما اذا كان القول الاخر مبتدعا لم يعرف عن احد من السله وهذا قاله في روايه عن امام احمد رحمه الله تعالى ان التوبه لا تصح الا اذا كانت عامه من جميع الذنوب لا تتبعض وهذا القول محدث وروايه عن امام احمد وهو بدعة ومع ذلك قال آذي القاعدة أن العالم إذا كان له قولان وأحد القولين كان بدعة وضلالة لا نقول هذا ما ذهل يوم أحمد وأنكر ذلك مع كون أبي يعلى وغير من أصحاب الإمام أحمد قدموا هذه الرواية ودل ذلك على أن الإمام أحمد قد يقع في كلامه ما يخالف السنة بل قد يكون بدعة بل الصحابي كذلك قد يقع في كلامه ما هو بدعة لكن لا نقدمه هكذا يكون النظر فيه سلامه العلم اذا كان قولا واحدا لا اشكال فيه نسبنا اليه ما, ما ذكره لكن اذا كان له اقوال وبعض هذه الاقوال يكون مصادما للشرع او يكون مصادما للسنه وان حذ ذلك حينئذ لا نقدم هذا القول على على غيره قال لا سيما اذا كان القول الاخر مبتدعا لم يعرف عن احد من السلف وهذا كما ذكرت لك ذكره في الامام احمد رحمه الله اذا قوله هنا في هذه المسائل اربع اعلم اني ووالدي وجدي ان نحن البحث معك انت لا مع ابيك ولا جدك قال بيت علمين. أي علمين؟ علم اي علم علم مسائل اراء اجيال ليس علما شرعيا انبنى عليه العقيده الفاسده انه سمى الشركه توحيدا قلبت عنده الحقائق قلبت عنده الحقائق. لماذا لانه ليس عنده اصل العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصل يتفرع عنه ماذا حسن التصور للشرعيات توحيدا وشركا وبدعه وسنه وليس الان في بغداد من هو على مذهب الامام احمد غيري يعني غير هو وانا تابع لاقوال الشيخين ابن تيميه وابن القيم قال شيخنا لطيف رحمه الله تعالى والجواب ان يقال مذهبك وعقيدتك مذهبك وعقيدتك عقيد هذا اخص والمذهب اعم لانه ذكر ماذا انه على مذهب الامام احمد هينئذ ان يعمه يعم باب المعتقد ويعم باب الفقه ولا يعنينا الفقه لا اشكال فيه لو تعصب للامام احمد بحذافيره لكن سلمت عقيدته هذا جيد موحد واما اذا اختل فيما يتعلق بباب المعتقد وصار مشركا او مبتدعا ضالا انئذ انتسابه للامام احمد لا يكفي لان الانتساب الى الائمه الاربعه الانتساب الى الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد هذا انتساب الى العقيده قبل الفروع كان بحنيف رحمه الله عنده عنده ما عندهم قال مذهبك وعقيدتك وما انت عليه قد اشتهر وعرف من رسائلك يعني صارت هذه الرسائل حجه عليك في فهم مذهبك المنحرف وسمع منك شفاهن اي مشافهة ونقله العدول ولم يزل يتواتر من وقت قدومك الجبل والقصيم ان هو اتى الى القصيم الى سكن فيه عنيزه وبقي فيها ما ما بقي وافسد وفساده باق الى يومنا هذا قال من وقت قدومك الجبل والقصيم واجتماعك بالشيخ عبد الله ابا بطين سمع به وتناظر معه في مسمى العباده هو اراد ان يبين ماذا لانه اجمل قال عقيده عقيده السلف عقيده السلف الجهمي يرى انه على عقيده السلف والمعتزلي يرى انه على عقيده السلف والاشعاع والقبور والصوفي وكل من هب ودبر ان انه ماذا على عقيده السلف هو يبين ماذا ان حالك معلوم وان عقيدتك هذه التي سميتها او نسبت الى السلف هي معروفه اشتهرت عنك قال وما وقع بينكما من المناظره في مسمى العباده وغيرها في مسمى العباده لماذا لان العباده كما عرفنا هذه من الحقائق التي يعتنى بها التي يعتنى بها مسمى التوحيد مسمى التوحيد او التوحيد مسمى التوحيد يعني حقيقه ومعنى التوحيد ومسمى الشركه الشرك ما هو صرف العباده لغير الله تعالى اذا لابد من التمييز ما هي العباده التي تصرف لغير الله تعالى ما هي العباده اولا ثم اذا صرفها لغير الله تعالى قلنا ماذا قد وقع فيه في الشركه قد يقول قائل هل هناك خلاف في مسمى العباده نعم هناك خلاف في مسمى العباد وسترى بنفسك قال وما وقع بينكما من المناظره في مسمى العباده وغيرها كل ذلك وصل الينا وتواتر لدينا واستفاض استفاضه تورث علما ضروريا انك داعيه الى دعاء الصالحين والاولياء وندائهم بالحوائج والاستغاثه بهم في المللمات والشدال شركنا أكبر يعني من دعاة الشرك ومع ذلك يقول على عقيدة السلف وتابع المنتيمية رحمه الله تعالى كذب على السلف وكذب على الشرع وكذب على المنتيمية رحمه الله تعالى إذن كلًا يدعي ماذا أنه على الحق كلًا يدعي أنه على الحق وأنت على ماذا على الباطل وانظر ماذا يدعو إلى أي شيء يسمي الدعاء دعاء الصالحين يسميه توحيدا ثم ينكر على من أنكر بل يجعله دين الخوارج كما سيأتيه هذا على عقيدة السلف جواب لا قال ونداء بالحوائج والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد وأن ذلك لديك مستحب وارد أعظم وأعظم لم يجعلوا مخالفة لأن بعض الناس قد يحكم ماذا أنه شرك أكبر قل نعم هذه شرك أكبر وهي محرمة كبيرة من الكبائل لكن لا يكفرهم وهناك من يجعل ماذا يجعل هذه النداءات للاستغاثات تجعلها شرعا أيهم أعظم كفرا ثاني لا شك الذي يجعل هذه الشركيات يحكم عليه بكونها ماذا بكونها من المستحبات هذا اعظم كفرا واشد شركا من من السامع وان ذلك لديك مستحب وارد وان من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال هكذا عقيده العراقي هذا هو الان يشرح عقيده العراقي التي يزعم انها عقيده السلف وانه متبع لمن تيم رحمه تعالى فهو يبين هذه ماذا المخالفات فعند العراقي من كفر عباد القبور هذا مخطئ ضال مخطئ ضال فدل ذلك على ان الشاب لطيفي يكفر او لا يكفر تبي لان بعض ينسب الى الشيخ انه لا, لا يكفر وياتي بعض العبارات في مصباح الظلام يلبس بها على الناس هذه من الفوائد التي تقيدها فيه في هذا الموضع قال وان من كف لانه انكر على العراقي من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال وعند الشيخ عبد اللطيف انه محق دل ذلك على انه يكفر وانه لا يكفر ولا يشرك الا من دعاهم استقلالا وهذه شبهتهم من الشبه التي يستدلون بها استقلالا ماذا يريدون به يريدون به ان يعتقد فيه بمعنى انه لابد ان يشرك في الربوبيه فاذا جاء الى الولي ودعاه من دون الله تعالى يساله هل تعتقد فيه انه ينفع او يضر قال لا قال لا لست مشركا واذا اعتقد انه ينفع او يضر حينئذ يدعوه استقلالا دعاه استقلالا بمعنى ان له التصرف في الكون له التصرف في الكون ماذا جعله مستقلا عن الله تعالى اذا كان هو الذي ينفع بذاته ويضر بذاته صار دعاؤه ماذا استقلالا هذا هو الشرك عندهم واما اذا جعله واسطه بينه وبين الله تعالى ها فلا يكون شركا من عرف التوحيد وعرف الشرك رد على هذه الشبهه لان لان الله تعالى اخبر على المشركين انهم ما عبدوهم الا من اجل ماذا شفاعه وشفاعه معناها الواسطه اذا اتخذوهم واسطه بينهم وبين الله تعالى وعلى كلامه هذا ان المشركين الاوائل ليس ليسوا مشركين صحيح او لا اذا كان الشرك محصورا في الاستقلال يعني دعى المعبود الصنم دعى الشجر الحجر لاجل انه مستقل بالملك والنفع والضر اذا اولئك الاقوام الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الله تعالى انه ماذا لا يعتقدون النفع والضر في هذه فدل ذلك على انه ليس بشرك على على باطني وسياتي مزيد التوصيل قال وانه لا يكفر يعني في عقيده العراقي لا يكفر ولا يشرك يعني لا يثبت الكفر فيكون كافرا ولا يثبت الشرك فيكون مشريكا الا من دعاهم استقلالا يعني جعله مستقلا عن الله تعالى بالمنع منع الضرر وجلب النفع وزعم انهم الفاعلون المدبرون مدبرون الكون فاذا كان كذلك صار مشريكا والا فلان واما على وجه الجاه والمكانه والشفاعه التوسط والتسبب فذلك عندك ليس بشرك ولا كفر هذا عند صاحب العقيده السلفيه المتبع الامتيه رحمه الله تعالى هذا كذب كذب صريح ولا يحتاج ان نقول اصلا هذا هذا كذب لان من قرى القران مباشره هكذا من عامه الناس علم ان المشركين الاوائل انما جعلوا هذه المعبودات كلها فرايتم اللات والعزه ومنات هبل جعلوا هبل جعلوها واسطه بينهم وبين الله تعالى بينهم وبين الله تعالى فصرفوا اليه انواعا من العبادات لا على وجه الاستقلال واعتقد ان النافع الضار هو الله عز وجل واعتقد ان الخالق هو الله وان المالك المدبر هو الله عز وجل وعلى كلام هذا المشرك ماذا انهما وقعوا فيه في في الشرك قال فذلك عندك ليس بشرك ولا ولا كفر كل هذا ثبت لدينا قبل هذه الرساله الاخيره فلما وقفنا على ما فيها وتاملنا خافيها وبادياها يعني ثبت اولا بطريق السند وهو اعظم من الكتاب فلما وقفنا على ما فيها وتاملنا خافيها وبادياها اذا هي على المذهب الذي حكينا مذهب الكفر الشرك والطريقه التي عرفناه وروينا بل فيها من الزياده في الكذب على الله وكتابه والكذب على أهل العلم في نقل مذاهبهم يعني أراد أن يبين بكلام أهل العلم صدق ما هو عليه أن الشرك إنما يكون إذا اعتقد فيه من الاستقلال وأما إذا اعتقد فيه من التسبب والواسطة فليس بشركه هذا ميزان الشرك هذا ما عرف حقيقة الشرك ولا عرف حقيقة التوحيد إذن الخلط رجع عنده ماذا في الحقائق ولذلك كثيرا ما يقول المصنف رحمة تعالى المسألة صارت مبنية على معرفة الحقائق والحدود أن تعرف حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ولذلك تنظر فيما في من تناظر وتجادل أين الخلل هل الخلل في فرع أم في أصل فإذا تكلم في مسألة التعلق هل هذا مسلم أو لا نفع عنه وصف الإسلام أو أثبت له وصف الإسلام إذا حصل عنده خلل وخالف الشرع فعلا ماذا أن البحث معه في مسمى الإسلامي وفي مسمى الشرك والكفر نحو ذلك فالبحث عنيد ان يكون فيه في التصورات لا في التصديقات قال رحمه الله والكذب على اهل العلم في نقل مذاهبهم وتحريف كلامهم ما لا يصدر عن من تصور الاسلام وعرفه ها رد عليه بماذا ب بمعرفه الحقائق هذا الرجل لا يحسن ان يميز بين الاسلام والكفر هذا الرجل كغيره لا يحسن ان يفصل بين حقيقه التوحيد والشرك إذن ليس بمسلمه هذا أولا وثانيا ما يدعيه باطل وسيأتي كلام مصنف رحمه تعالى قال ما لا يصدر عن من تصور الإسلام وعرفه يعني عرف حقيقة الإسلام ما سألت تحقيق الأسماء تحقيق الأسماء ولذلك عندنا أسماء وعندنا أحكام عندنا أسماء وعندنا أحكام توحيد اسم وله مسمى لابد من معرفة هذه الأسماء الحقيقه لتميز بين موحد وغيره قال وآمن عمن تصور الاسلام وعرفه وآمن بالله واليوم الاخر بل لا يصدر عم لمن له عقل يحسن ان يعيش به هذا فارق يعني فارق العقلاء فارق العقلاء بني ادم بنو ادم لهم عقول يفهمون لا سيما اذا كان ينتسب الى العلم والى متابعه العلماء ومع ذلك هذا فهمه لم يميز بين التوحيد وبين الشرك يخلط بين المسائل في الاصول هذا يدل على انه لا عقله له قال فنعوذ بالله من الجاهله والعمى والضلال عن سبل الايمان والهدا ونسبه هذا الشرك الاكبر الى الامام احمد والى الشيخين كنسبه اليهوديه والنصرانيه الى ابراهيم يعني ان صار يقال ماذا ابراهيم ها نصراني واليهود يقول ماذا ابراهيم يهودي وابراهيم عليه السلام بريء من من اليهود والنصارى هذا كذلك يقول انه على مذهب الامام احمد والامام احمد منه بريء ومن سائل المشركين وكذلك ينتسب الى ابن تيميه رحمه الله وابن تيميه رحمه الله كلامه كثير في براءه من هؤلاء قال ونسبه هذا الى الامام احمد والى الشيخين كنسبه اليهوديه والنصرانيه الى إلى إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم وخواصي أصحابه وأهل ملته نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي في قوله سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب قال والمؤمن يعرف هذا بمجرد إما المؤمن ولو كان عميا المؤمن من حيث هو ولو كان عميا يعرف ان يميز بين كلام هذا المفسد ان هذا توحيد وهذا ش... اذا لم يميز فليس بمسلم اذا لم يميز فليس بمسلم لماذا لانه لابد ان يتحقق به الكفر بالطاغوت ولا شك ان ترك الشرك بهذا المعنى داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت فاذا لم يميز بين الشرك والتوحيد ما ما حصل عنده معنى لا اله الا الله لان ركن لا اله الا الله والعن وإذا لم يميز دل على ان العلم عنده فاسد تصوره فاسد عنيد لا يكون موحدا قال والمؤمن والمؤمن ولو كان عاميا يعرف هذا بمجرد ايمانه لانه توحيد والتوحيد ليس من خصائص العلماء وما يقول بعض الناس هذا متخصص في العقيده ويعني به ماذا ان يدرس كتاب التوحيد هذا ما عرف اشياء ما عرف التوحيد اصلا لماذا لانه هذا مما يسوي فيه عامه الناس وخاصته قد يكون متخصصا في العقيدة في الرد على القدرية في الرد مناقشة الجبرية ونحو ذلك لا إشكالا فيه قد يحتاج هذا عامة الناس لا يدركون هذه المسائل لكن ما يتعلق بلا إله إلا الله ومعنى التوحيد وأنواع وأفراد الشرك بالله تعالى هذا لابد أن يحسنه كل أحد وإلا ما صار مسلم والمؤمن يعرف هذا من مجرد إيمانه ولا يختص بمعرفته أولو العلمي التوحيد ليس من خصائص العلماء توحيد ليس من خصائص العلماء قد تتكلم في مسائل تتعلق بالكفر بالطاغوت يقول هذا ليس من شأنك هذا من خصائص العلماء قل لا كيف ليس من شأني <تصفيق> أنا موحد لا بد أن أفهم هذه المسائل إلا ما كنتم موحدا وكذلك ما يتعلق به بتكفير المشركين وهذا للعلماء لا ليس للعلماء وليس للقضاء وإنما لكل موحد يجب عليه أن يكفر ماذا المشركين عباد القبور دل ذلك على أن هذا لا يسقط بحاله وليس من خصائص العلماء وانما وجد في بهذا الزمان لما اريد ان يغض الطرف عن هؤلاء قلنا ماذا عذ القضاة ولا بد من عالم والى اخره لا بد من تحقيق الشروط دفع الموانع حتى بالمشركين ولما كانت هذه مبنيه على بدع فهي بدعه فتخصيص تكفير المشركين بالعلماء هذا من البدع والضلالات واذا كان لا يعتقد كفرا هو كافر وتخصيصه كذلك بالقضاة قال الذي يكفر ما القاضي وعينئذ لابد أن يرفع إذا لا يعتقد كفره ويتزوج منه ويصلي عليه ويرثه إلى أخير إلا أن تأتي ماذا <تصفيق> القضية قال ولا يختص من معرفة أولو العلم وأما تبرئتك نفسك من الحلف بغير الله فمسألة الحلف لو سلمت لك البراءة منها دون ما أنت عليه بكثير يعني مسألة فيما يتعلق بالحلف بغير الله تعالى هذه مسألة أخاف لأنها قد تكون شركا أصغر قد تكون شركا أصغر يركنا ص ولو كلام اخر سيتم محله فان من استحب دعاء غير الله والحد في اياتي وصد عن سبيلي اعظم اثما واكبر جرما ممن يحلف بغيره صح او لا يعني اعظم لا نناقشك في مساله تتعلق به الحلف بغير الله وانما نناقشك في تبديل الحقائق جعل هذه الانواع دعاء الصالحين والاستغاثه بهم انها ليست من الشرك الاكبر بل جعلها من الامور المستحبه نناقشك في هذه الاصول واما ما زعم العراقي من انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالمعروف في عرفه الذي يدعو اليه هو دعاء الصالحين ونداؤهم بالحوائل يعني الشرك الاكمل صار معروفا صار توحيدا فلا بد من الدعوه الى ماذا الى التوحيد اول واجب من على العبيد <تصفيق> قال وهذا عند الله ورسوله وعند اول العلم من خلقه اكبر الكبائر على الاطلاق وكذلك اكبر كبائر على الاطلاق الاشراك بالله تعالى كما في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله تعالى قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ابن مسعود صحابي جليل يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اعظم الذنوب من اجل ان لا يقع فيه فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما بحقيقه الشرك بالله اذا يتصور عقلا أن ابن مسعود قد يقع في ماذا في الشركة الأكبر صعبه لعقلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بحقيقة الشركة الأكبر أي ذنب أعظم خاف على نفسه أن يقع في ذنب لم يسأل لغيره يسأل لنفسه أولا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حقيقة الشركة أن تجعل لله ندا وهو خلقك أنت خطب لي لبن مسعود رضي الله تعالى عنه قالوا هذا العراقي صرح بأنه يجوز نداؤهم أعني نداء الأنبياء والصالحين بل والجمادات وهذا هو الشرك بعصرف العباده لغير الله تعالى لان دعاء غير الله تعالى شرك اكبر واذا جوز ان يدعى النبي او الرجل الصالح حينئذ يوقع في الشرك كما هو مشهور عنه لكن يسميه توسلا يسميه توسلا خالف المشركين في التسميه لا في الحقيقه خالف المشركين في ماذا في التسمية في الاسم سمى الشرك بغير اسمه كمن يسمي الخمر بغير اسمها هي خمر خمر تغيير الأسماء لا يبدل الحقار تبقى على ما هي فالشرك شرك لو سمى الشرك الأكبر سماه توحيدا حينئذ هو مشرك أو لا لو قال هذا توحيد ورب الناس على ماذا على أنه توحيد فحينئذ يظنون أنهم وحدوا الله تعالى نقول أنتم مشركون لستم موحدين والأسماء وتبديلها لا يغير الحقان العبره بي بالحقيقه قال لا في الحقيقه فيدعو الغير ويرجوه في كل مطلوب على وجه الجاه والتسبب التسبب يعني يجعله سببا واسطه القربه والشفاعه هو تسبب حينئذ عنده هذا ليس بالشرك اذا اتخذ هذا الولي الميت المقبور او الحجر او الشجر اذا اتخذه واسطه بينه وبين الله تعالى فليس ليس مشركان وبنتي مي حكى الاجماع على ماذا على ان من جعل بينه وبين تعالى وسايط يدعوهم فهي الشفاعه فهو كافر بالاجماع وكفر من لم يكفروا كما دعا علي رضي الله تعالى عنه قال فيدعو الغير ويرجوه في كل مطلوب وعلى على وجه الجاه والتسبب وهذا حقيقه الشرك والتندين ثم قال والمنكر في عرفه عرف العراقي هو النهي عن هذا الذي هو الشرك اذا نهيت عنها الشرك صار ماذا صار منكرا فينكر عليك قلبه الحقائق وعن تكفير اهله عن تكفير اهله اذا صار معروفا تكفير اهله في عرف العراقي صار منكرا فينهى عنه انتبه فشيخ عبد اللطيف يرى تكفير المشركين لان هناك من يبدل الحقائق فينسب اليه انه ماذا لا يكفر وهذا لا شك أنه باطل يعتمد بعض الألفاظ المجملة في مصباح الظلام ولذلك دائما يحثن على هذا يقول عليك بالمصباح وإذا حصل نزاع قال ارجع إلى إذا أردت فهم منهج دائمة الدعوة عليك بالمصباح لأن فيه بعض الألفاظ المشكلة قال هنا النهي عن هذا وعن تكفير أهله ولهذا صرح في هذه الرسالة الأوراق التي رد عليها الشيخ رحمه الله تعالى بأنه ينصح عن تكفير هذا الضرب ينصح عن تكفيره بطبعه اخرى عن عدم تكفيره ينصح يعني يا امر بعدم تكفير هؤلاء عن تكفير هذا الضرب من الناس ويزعم ان لهم علم المشركين نيات صالحه العبره بالنيه انما الاعمال بالنيات ومقاصد صحيحه فظهر انه راس من دعا الى المنكر شرك بالله تعالى وسعى في هدم المعروف ومحو اثره اذا حصل عنده قلب باعتبار المنكر انه معروف وباعتبار المعروف انه ممكن والتوحيد صار شركا والشرك صار توحيدا قالوا اي معروف يبقى مع دعاء غير الله ولو ظن انه على هدى واي منكر يسجر عنه نعم واي منكر يسجر عنه وينها لو كانوا يعلمون يعني انقلبت عندهم الحقائق قال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا شاهد يحسبون يعني يظن انه يحسن صنعا وهل هل الظن الحسن انه يحسن كاف في عدم الوصف الجواب لا لو ظن انه محسن في نيته وقصده واشرك ينفعه لا ينفعه لو اعتقد حسنا ظنه وان هذا هو الحق وابتدع ينفعه لا ينفعه اذا المقاصد الحسنه لا تكفي لابد ان ياتي بماذا بالعمل الظاهر ولذلك قال المرج ابن رحمه الله تعالى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا مقيد مقيد بماذا من عمل اعمل بالحديث الاخر انما الاعمال مطلقه الاعمال من راسك افعل ما شئت ما دام انك صاحب نيه حسنه فالعمل ماجور صرتم ماجور عليه لكن لا بد من تقييد النيه الحسنه والعمل يكون ماذا ماذون به من جهه الشرع حينئذ يكون مقيد انما الاعمال ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد اذا انما الاعمال المشروعه صحيح انما الاعمال المسروعه التي جاء بها الشرع بالنيات حينئذ يكون العمل في ظاهره قال وأصل الإسلام وقاعدته أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع وهذا تحقيق الشهادتين لن نشرح كل شيء إلا ما انتهينا أصل دين الإسلام وقاعدته أمران أن لا يعبد إلا الله هذه شهادت أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع وأن لا يعبد إلا بما شرع مشاده ان محمد الرسول الله هاتان جملتان ترد بهما على بعض المبتدعه الذين انتسبون الى الاسلام ان فاعل الشرك اذا كان جاهلا فهو معذور لماذا لكونه قد كفر بالشرك الذي هو الجنس واما الافراد فهذه قد دقعوا فيها جهلا قل لا يجوز له ان يتعبد الا بماذا الا بالصانع اذا ان لا يعبد الا الله حقق التوحيد من الذي يقدم عليه من الذي يعمله لابد من الشهاده الثانيه فاذا اخل بالثانيه اخل بالاوله واذا اخل بالاوله خلى بالثالث لابد ان يجمع بينهما فترد حنيذ بان ماذا بان النظر يكون بي بالعمل بالشهادتين ان لا يعبد الا الله ثم بعد ذلك اذا راد ان يتعبد لابد ان يسال فاذا ترك فهو ماذا فهو مفرط وليس بالجاهل اذا ترك السؤال فهو مفرط وليس بجاهل ثم قد لا يتاتى في هذا الزمان لانه ماذا يصلي في المسجد ثم يذهب يسجد للقبر كيف يكون جاهلا للصلاه هو يسجد في الصلاه ويتوجه الى القبله ومع ذلك يقال ماذا فعل عباده يجهلها انها عباده هذا قد يتصور في ماذا في حديث عهد باسلام صحيح او لا لا لا يعرف سجودا ولا يعرف عباده ولا ذبحا ولا استغاثه الى اخره حين إذن قد يتصور في هذا المعنى أنه جاهل أما من يصلي ومن يدخل البلاد من يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويرى الناس إلى خيره ثم بعد ذلك يدعى أنه جاهل بالعباد هذا لا يتأتى فيه هذا فساد فيه في التصور إذن أصل الإسلامي وقاعدته أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع وهذا أمثاله العراقي من أجهل الناس بهذا الأصل من أجهل الناس بهذا الأصل واضلهم عن هذا السبيل بل هم من اعظم الناس صددا عنهم بدل الحقائق جعلوا الشركه توحيدا وتحيد شركا وردا له وعيبا لاهلهم والمخلص عندهم عند امثالهم الداعي لتوحيد الله واخلاص العباده له خارجي مبتدع خارجي مت يعني انتو مقديم انتو مقديمه من ايام الشيخ رحمه الله تعالى ان من يدعي للتوحيد ومن ضمن التوحيد تكفير هؤلاء وإلا ما صار موحدا هذا يسمى ماذا؟ يسمى خارجيا أو ممتدعا يسمى اليوم كذلك تكفيري وقد يسمى في بعض الأحوال إرهابي على التسمية الأمريكية قال كما صرح به في رسالته الأولى وزعم أن هذا دين الخوارجي وان من كفر بدعاء غير الله فهو ممن يكفر اهل القبله بالذنوب وساءت خاصه به قال واكثر هؤلاء لا يقتصرون على نسبه اهل التوحيد الى الخوارج والبدعه وفي نسخه المبتدعه بل يصرحون بتكفيرهم واستحلال دماءهم واموالهم اللهم المستعان يعني الذين يقفون مقابل اهل التوحيد الذين يكفرون المشركين علاقه على نوعين طائفتان طائفة الأولى من يبدع فقط لا يصل بهم إلى التكفير وطائفة أخرى تكفر من يكفر المشركين قلبة الحقائق ميزان ابتلاء من الله عز وجل يكفر من يكفر المشركين لا يكفر المشركين يعتذر لهم ومن كفرهم هو الكافر صحيح <تصفيق> قلبة الحقائق عندهم إذن هذا يدل على بطلاني هذا العراقي وكل ما ذكره في الخاتمة هنا في الأخير سيأتي تفصيله فيما يأتي تفصيله والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين